وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الرفائذ لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله